سورة هود بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام رع كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لد حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير تسورة هود اسم الربين ذا حنين يتشرد الحنان ألف لام رام ذلك تذيمي قعدت اللي يفيس بعدكن فصرت تضغل وني السنن الذي ضبر ذلك المور كل شيء يبود الخبريس ولث عب ذمحشة ربي أقرص غور السيكوني دوسيغ هذا السجد غضب الشرق وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا للا أجل مسمى ويوتك الذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير استغفر الثباف الون وم بعد الثوف مغرس أكوني متاع سويني ألا مجرش يسميس فوالخير رضي فكي الخير ما في الزميع لرنوان أقل قذر في اللوان لعثف بسن مقرن يوم القيامة غرب راث غرم نتسا كل شيء مراش ألا إنهم يثنون صدورهم اللي يستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يشرون وما يعلنون إنه عليم بذات صدور أثنذ عمر نذمر ننسان السوكره محمد أكنذ الدارين فلاس أثنذ ملاغوما شش تظنما ننسان أربي يعلم سوين فرن ذوي النجس ظهرا يعلم كفر نذمرن وما من دابة وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين إخريث الدنذي القعام أذر بفد رزقا يعلم من دي الشيري أذوان دنر ينطر شرين ذي اللحر المحفوظ وهو الذي خلق السماوات والرض في شتة أيام وكان عرشه الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا شحر مبين ذاتي خرقني جنوان ذرق عذي السيام إلا العرشيس غفامان العرش الرحمن أكوني جربهم بوام ذهون مرهان عمليش مثل نظاص أذكرم بعد الموت أذك الدينين وإذا كنين كفران وقد سحر إيفان ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولون ما يحبشه الا يوم ياتيهم ليس مصروف عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهجون ميل لنوخر رعاف فلشن مدة حسب اشنين هش في الطفن اثن سن فردياش حد فلشن في السلام ادي قردي يزيد سن وينك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 يعرضت ذي نتعجب أم بعد ما يلا نكساست أذي ينشف أذي تسغو أشحالي يستيسي نكار من في كي يزد النعمة بعد ما يسعد الشدة أشيني يفك في اللحيف إفرح ينغات الزوخ حشوي ذاك نصبرا ذي الصلاح كاني خدما ذوي ذاك نكسعان لعفوذ لجردام قرآن فلعلك تاركم بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نفير والله على كل شيء وكيل ملكها ثسجل خلق وينيد وحام أذ كفر يسيذ مرنيه مرسقر أيغر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 فَعَلَمُوا انما انزل بعلم الله وان لا اله الا هو فهل انتم مسلمون من ناس شكدويتين في القران الكريم اين شنو 11 في الصرفين اللي كتبتي شبان الشيء يورث يو اي من غير ربهم مثل لام اللي قدي هدرنتي فيك ما يلد نعيم نرام ارمش شديش ونجرن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 وباطل ما كانوا يعملون وذاك يفغان كانت ثم عيشت ندنث ذي زهد نفسي أسنى فك أخذ من ذيكس وسنة روح ذيكس والشمع أذوي ذاك النور نسعيا ذي لخرت حشة ثمس كأخذ من ذيك السضاع يفطر ويني لنخد من أفمن كان على بينات من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الحزاب فالنار موعده فلا تكفي مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون إوين مديم لبا فيس <تصفيق> إزراد الشريخ الدم يوم من اسم محمد نهاية القرآن يرسيني يديث فعن قبريس تكتف ثموسا تسولي ذك سلحانا ماذا ذاكي قمنا نيس القرآن نهاية محمد ماذا ذاكي قفر نيس أمشود دن تربعة تمسي تقارنسا هذا لكي يخشم ذك شك يسد غربة في هذا الصح لا معنى تصليم الدن أسكونا ذمنا وما نظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على عربهم ويقول لشهاد هؤلاء الذين كذبوا على عربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون ويظلم حد دمنا ويقول لنا اكتف غفا ربي واذا كانت ندس على الدين غفاف نسن أدينين إني جان إذ وقيني إذ شدف نفاف نسن إهلنا على ربي واذا كان ندس على الدين واذا كانت ندس يكد وفريث على فقنا سيريث على لهني كفرنا ساخرث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 ذي القاعا حدو الثسعين من غير ربي عثني نصار لا تفن السن نذي زاد أتصى شحار ذي مورن ورزمان نذى السرن إلحقنا غافي داوين أذوي ذاكي نكي خسرا إما ننسن أرنو يروح فلسن وين سيدفن ما بنشرك مدينة خارث أذنو هنكي خسرا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مذوذك النيمنا ذير الصلاح كان خدما التونس سبب سن ذوذ ذات الجنة نهنز ذغن مثال الفريقين كالعما والصم والبصير والسميع هل يشتويان مثلا أفلا تذكرون ما تستربوا عني الممني كذ الكفار أمي ذاكي تسمشي فين أغروض الغرض وعزوه أذوين يسلني ذرا ما عدل ندغة كيف كيف أي غروض ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلى الله إني أخاف عليكم عذاب يوم نليم أنشجعد نوحغ القميس إنيس أشاد غروان ذا منذر واندبينا ألعب ذاتحشا ربيا أقلق ذغفل وان لعثاف ببشق رحان فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك التباك إلا الذين هم أرافلنا بادي الرأي وما نرا لكم علينا من فضل بل نظن لكم كاذبين أننا جد الزعماء وذي كفران ذي القميش أكا نظر كملكونيون حشين القرى ذهنا ورسعين حلاتهم ورسعين حلاتهم ورسعين حلاتهم ورسعين حلاتهم إذا نكون قال يا قوم أرايتم إن كنت على بيينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أن نلجمكموها وأنتم لها كارهون إن يسن القميو إن في، إن الصح إو اندبو غور ففيو سنبو وفضلي نستثري في اللون ورز مرغا وانتحت ما ميل لكم وثحرهمت ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن الجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون القومي بو نظري فغ أي دفكم الشيف اللاش الخرصين وغف ربي أولث الفغوي ذك يمنن أدمرين ذباب نسان لكنك كون زراء هنا ورث السلم الشماء ويا قومي من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تجدري أعينكم لن يوتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين أرقم ويسلخا reebbi mr ara temtelfaḍ. Ayɣer ur d-tesmektaye, Ur awen-qeqqreɣ ara ɣur-i lxdayyen ar Ṛbbi, Ur غرام aras الغyib. Ur awen-d-qqreɣ ara, kkin iidir llma ara-k, Ur d-qqareɣ ɣef yigi, إيه قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكفرت جيدا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين أننا نجد رضا أننا نجد رضا جادل أفكار ديني غثوا عثظ ماذا صحى قال إنما ياتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن نصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون إني سنة ربكان ما يبغون تدفكن ورثوا أرمار فلاش وركنين في أمان صحاكم ما يلانك نصحاكم أربي يفقكم يضلل أذن نستغذب أبنوان غرصر ثغلم أم يقولون افتراه قل إني فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون نغسينين يسكد فيثيد إن سنما يسكد فيثيد فلغين يسكد فيثيد أقل الكتوى فريغ ذقين الشدفا وأوحي إلى نوح إنه للنوم من قومك إلا من قداما فلا تبتأس بما كانوا يفعلون أصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون يتوحي يزد نوح أرسل من اشهد وذ يوم من يا قيام ورش مغفوني منيش غفينه كل خدمن اشناير من دثنا روحينا شفينا في الضرم نريد هالضرم عين نهنينا غرقان ويسناو فلكه وكل ما مر عليه ملؤ من قومه سخرو منه قال انت تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم يبذيصنا ديش فينا كل مدع الدين هي التربات دي القمش فهما زعماء أذي سمسخيرا فلاش إنما ديس سمسخيرا فلانا غولا دي نكوني أنس مسخر في اللون أما كس سمسخيرا أتغرم مسع المم وغررد يسر عثاب أثيذل أديرس فلاس لعثاب رسف كلام لذي الأخر حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما ناما وما آمن معه إلا قليل اميد بضرامر النار يفقد دين السيخ ذي الكنون إن السيخ ماتقثاً وماناً أدفق أن داولة قرى دفقاً إننا يسأوين ذي جلس ذي الصنف ثيوها أدخار ذنسا ذري وشوريك حشاويد في زوار ووردين أنه إذا كان يمنى وإذا يمنى يسقرر وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجريبهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين إن ياسن هكذا ذيكس بسم الله تستحبس ففي واعفون أطعاس أرلو يشتر ذر حنام نتثت تجري السن ذر موجه من ذرال يستوى لسنو حميس إلا يعجري منيس يغمرك بيذناغ كفار قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين يند أذى رغس درال أذى يمنع ذقمان إن يستسري لي يمنع القضى الربية حشونا في غضان في كل مجهر السن يدد وذاك غرقان وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء وقرعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوتع للجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين إن يسر بهم أرقع السفر عذين مانيم خمينة فيهنة وبركع أكا ونهين ومان أربي فلاتف شفريش فقع الثفريك في الجودي يونو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 Yesssawel nuح bab-is. yna-as abab-inu: yakemmi deg yimalan-iw, Yakerweɛdi-inek d الصاح. يجد أن ح Ur yelli deg yimawlan الشغري mačči d ccɣ-iw an. Ur iyi-d-tettarab ara, Ayen ur teɛrimeḍ ara akken ṣصحa قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من خاشرين إن يسأب بنوم أقرس الدول عنياك ما يلنكذ رفغاك أي أن العلم غلام مريثة في ظرك غضاء نكذرية الخاشرين قيل ايها نوح اهبط بسلام منا وبركاته عليك وعلى امم من من معك وامم سنمت توهم ثم يمسهم منا عذاب نديم اني سر رب انوح ارشد الذين من النار ذرف لك كينفلاح اذ وذكي لن يذق ما درجنا سرد ياسن اثن ومن بعد هذا الفكر عثبق الريح إغوهر نومين ذكسن تلك من الباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وكذا الخضاري غفن ذو حيش ند النوحا اخترث الليث السنطن ولا القوميش قفركا ماذا العاقب أبودك في سقوة رب وإلى عادنا خاهم هودا قال يا قوم يعبدوا الله ما لكم من الله غيره إن انتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرى إن جري إلا عن الذي فطرني أفلا تعقلون أنشجع دهماس سنهود أغرع دهماس سننا أرقمي وعفظة ربي أرث سعيم ربا غريس إذر كثب كان دهرم أرقمي ونظرفا فلسذ يثخل صم إخرص نغف ربي وإن كني خرقا أندثك العقل وان ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويجدكم قوة للا قوتكم ولا تتولوا مجرمين أرقومي وظرفة العفو ذي بفنون ثفت غرس أدي ضرقيه النيع فلون ذي شرشورا أذو ذي النلقوة أغفر قوة ذي ثلام حذرة قرم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 إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة الله وآخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم أننا سوراق دبيض أهد خلال بينا نكون نبر للججرة وإذن عبد الثواريخ نكون نشكر للسمن نكون نشاك دنيا أثاني يسهب لكيوان ذي قوي ذاك نين عباذ إن يسن أظهر ربي أردي شهدا فلي أولاد خنوة غشة هدث إنك قريس وفريغ ذي قوي نشتق من فشريك إنك قوة فريغة ذي الغريس شات الزمران مخدمتي أما بلا مطر جميع أقريس شرغ في ربي ذي ففي وذي فنوان خريث الدن في القاعا نستيطفثث ونجا ذذي واثريثي صواب فإن تولوا فقد بلاتكم ما أرسلت به إليكم ويشتخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ما يلا كنوث وخرم نكقل الصوت غاوند. أين سيد سوى شك عاغ أدست بعد الفيروان ففي ورقوم النظام ذو قوش مرت الظروم ففي وعسد كل شيء ولم جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غريض إميد يسال أمر الناغ ننجى هود ذاك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 أذوي ذي القوم عاد وإذا كني نكران أن لا يثنبفن سن لم ينسن عصانتا ثبعان نمر كله مشوم يتسطفن ذي المراء يتبعثن ونعار ذي ثمعيشتن الدنيتا ولا يوم القياما أعاد كفرن سبفن سن أذوي نواذ غالن أعاد يمشو ألقو من القوم نهوت وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قم اعبدوا الله ما لكم من الله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب نشد عده مثسن الصلح غرثمو دمشن النام ألقم وعفدس ربي أرث سعم رب غريس اذا نستنكون دي خلقان ذي ثمورثي جيكنث عمرمت ضربة لاحفو ثوب ثغرس ففي ويقرضي قبرد قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجو قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب أن نسيد أصدح إن الآن السلام غريح قوله لك أميك أغطى نهوض قولنا عبدين عبدين رجلوث النغيم جولان أقرغ ذي الشكير وياه وينككي يغض ببيض قال يا قوم أرايتم إن كنت على بيناتي من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عخيته فما تزيدونني غير تخسير ينى سن ارقميو ينفيين اما تصح يو ندبي غرفه فيو شن بو وفضليه وينا عندي ربي ميلنا نكني على سياس نختريد نرنم ويا قوم هذه ناقه الله لكم ايه فذروها تاكل في ارض ولا تمشوها بشوء فيأخذكم عذاب قريب أرقوميو سكيسرغم تربيهم إذن معجزا يكونوا أجيسسرقها الربيهم أراثتش أرستاذوث إذن أحذف مولي يقرب باقروها فقال في داركم ثلاثة أيام ذلك واحد غير مكذوب فالما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز عدنا نغس إن نياش يعيش ثق خمنا ون في القيام وفي الوعد ونسخد المحال إميد يسعى رمنا نجي صالح ذوي ذاك يقول من مني إذا صرح من غذي العتاب أذر فضيح أبو الشنين أثنب فيه ذر قوي نستري سوى غرفها وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعد لثمود يتفو ذكني ظلمان اصحى لمد سبحان رجخمن الشنفرجن اما كانوا يعشن ديكسن ثم ود وفرن سبع سن ثم ود اول دغران هن قد جاءت رسلنا ابراهيم قالوا سلاما قال سلام فمالبث ان جاء بعجل حنيذ فلما راى ايديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إن أرسلنا إلى قوم لوط مدو سنويد دنشقا أغريف رهمة في الشرن أننا السرن في الله يرد السرن في اللون أرد يغرر مدو يبوي يرد السعج مي شوية مثل يتحير يغذي سن أننا سورة سباد نكون قراغا سواش قعد غرقما لطم شمان وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلة آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخها إن هذا لشيء عجيب في لسمطس استبدد في بصا يمرن في شريج يشحق في تسعوم يشحق ديشحق يعقوب تند اي خشاريو امشى دروا نكثمغار ولا درك جيبو ثمغار وكاينين العجائب قالوا اتعجبين من من الله رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت إنه حميد مجيد أن نسل تعجيب تلمر قطة ربيا الرحمة ربي ذي الفضليس فلو نايته وخام نستيس سهل الشكر ذو شبح ريش فيوا فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم وهن منيب مشكش الخف إبراهيم تسثد تستشيره يبدن الا غادي جدار وميتغضن القوم اللوط إبراهيم حناطاش يگرد تصين هفيا اما يرفع ببيش يسوق ديمقورص يا إبراهيم عن هذا إنه قد جاء آمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود أن نزد الملايك أفرهيم فريووار فبكفراد الشغريس أثنتني ليسرع ثاب يو نريز مرثير والما جاءت رسلنا لو تنسيأ بهم وضاق بهم فرعا وقال هذا يوم عصيب مدوسن ود شقا غرلطور يفرح السن يحصد شريخ ذم يند السدم نحوش وجاءه قومه يهرعون اليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد وسند القومي صغورس تجرد السروفا قفلك إن لن خدما ذي ذاكني ومسن إن يسن القومي أهتي ليسن جثوان إذن نهتي مني حلا أنه قدث أريد تحشي مثالهم أجل نفقوني ديوسان أريد شخ رذيون وارجز ذهون دي العقر قالوا لقد علم ما في بناتك من حق وإن نكلت على نريد قال لونلي بكم قوة أواوي إلى ركن شديد أننا نشيك تعرمل ودنشقر ذي سيه تحصد دشوين فغا إن يسنم الديشعيغ القوة نعكب ذلوم ألي عيون الهوان قالوا يا روط إن رسول ربك لن يصل إليك فاشر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد لمرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح ألا يشت الصبح بقريب المليك النندلوت نكون نشجع عقد فيه محرد وضنغره أفغي يرسي مولانيه حدود يقلب ذهوان حتى ثم التوفيه كان أثنان يظرون يذش وين راي يظرون يذسن التعادن في سن الصبح فالما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد إمد يبض رامر الله نخمض الجهة بودا سفل الجهة في الله أن رجميث ند سيظراء بكاذي قرانا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 إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط إن شو قاعده مثل شعيب أغار مدياً يميشننا يهتموت للأردن أرقومي وعبد صربيم أرث عمر بغيريس أرث نغشف ذي الكير أرث خرث ذي الميزان أثن ذي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 ذي الميزان ثبعة العدل أرسن غسطي مدن أين يلن ذي الانسان باركور الفساد ذي القعان ذي النوان ذي قيمان غربية خيروان ماذا الصحة ذي قالوا يا شعيب أصلواتك تامرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم والرشيد أننا نشيد سمسخار الشعيب ما سيظل لك إكيد يمرناك ننج شعبنا نجدوث النغ ونخدمك نفغان ذقيا نسعاد الشيع زعمات العاقرة فهمت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 في وين دبي غرفه فيه رزقيد صغرس صار رزق الحرير يهان ورفغى كن خرفا اروي ني في كن نهيا ورفغى شي ورشراح ميل لحنا لي وفقا في اللشكن الشرياق ارغور سره وغرا قوم لا يجري منكم شقاقي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 ناقوم من هد الصلاح اين ظنان تقوم اللوط في اللون ربع درام جرا وندفن ون استغفرث بثغرش في ويشمي حطاش رحن نشر شي قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وانا لنراك فينا ضعيفه ولولا رحتك لرجناك وما أنت علينا بعزيز ننسيت أشعيب أتصن في هملا ذقين لدق رض نزرك تزمير ذرا ذو مشي ذذرميك سرين قراغ نرجميك اختون عزيز الدفلاغ قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم يعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخجيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب إني يسن القمي ذذرمي وجع جيزان في اللون খেলশ ও নখি ম খিদ হ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 يقول لنا مني ذيس ذي العثب صرح مننا يتفوذ كني ظلمان الصح أنا ميت سبحان ذي خمنا سن فرحان أما كنعاش ذي سن أضرح نوى مدين أكن ثروح ثمود ولقد رسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملائه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبسلويرد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بسرفد المرفود أثنى شجع دموسى سليث غد ننزل ذي الدليل فان نطاش غور فرعون ذوار بعيس فرعون رمر, رمر فرعون ويرهي يوم القيام ذي جوير الجثل قمش غثمس أذير العنق شذن يشتبعجن دي النعلاث أما ذي الدني ثقير نظي يوم القيام أذير ثم تشتي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 مازال ذي ستحريبت ذي ستحريبت ذي ستحريبت أرثنا ظلم أذنه هنا إنك ظلمني من أنسن أرثنا نفي عن قشم وإذا عبدنا الجن ربي مدي يسعى رب فيك يسعى نانسى وغيث وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نوخره إلا لأجل معدود أكيك تد من بفيه ميد من ثفرين ظلمات ثفر مستقر حدث عرب خردين ذلعالمان إو ذكي تشوذن الى اعثاب البصر الاخار اسفرد النجمعن يمذنن ذيستيرنيا ذسي يد حضرا مرا ارثنت سوخررا حشغ اللجر حسبن يوم ياتي لا تكلم نفسون الله باذنه فمنهم شقي وسعيد فامن الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد أسمرت يسرد هدار فروف حشا مسرد نيس ذيك سنمشم ذو سعديم يمشم من ذي غريت غثمس ذيك سنخفثا أدجارا ذي هثي ذيك سرقيمان مَدَمْ فِيْنَا وَذِرْقَام حَشِيٌّ يَفْغَفِيف مَابِيشْ خْدْمَة يْنْفَغَا وَأَمَّنَ الَّذِينَ سَاعَدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْدُود إِشَادِينَ غِلْجَنَّث دِمَا ذِكْ شَرَقْ قِيْمَن مَدَمْ فِيْنَا حشين يفغف فيه استخشي ورنصف كلام فلا تكفي مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص هذا لكي دكشم الشك أغفين عبد وقيم أعبدنا مكنا إن مزورا نسان قبير أذنر نحرش نسان يكملر غسران ولقد آتينا موش الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك نقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كل لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير نفكاد موسى الكتاب فلسى مخلفا لو كانوا يزور ووار غربة فيكثير يحكم جرى سن الدنيا أثني ذي شكل خبضا كل حدث دفكذا فيك الجزبين يخذم يخذ من الخفر غرص فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغو إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكموا النار وما لكم من دون الله من ولياء ثم لا تنصرون سجم مكندس ومرض أكن وذيو من النيذي ورتعديث الحدود أثناء كثخذ مميزراث ربي ورسمارث غالكفار أد الطعف مستدهون أرث عمغة ربية وذكر كل سلكن أم بعد أرث وانصرم وأقم الصلاة ترى في النهار وجلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واسبر فإن الله لا يضيع أجر المحشنين أظل ثبت فصف حيثنا الثامن ديث ذكرت سويعين ذي قياد الحسنة ثمحوا سيا ون اسم كثير ويدكد اسم كثير أصبر أرب ريسة قياد الرجل رب خدمان الحسان فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا مما ننجينا منهم واتبع الذي ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون أي غرور شذير جيال قفر ونوذنهون أغفص فسد القعام أقليل وننجا ذيك سن وذي حضر من ذيك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 لأمل أن جهنم من الجنة والناس إجمعين أمر ذي كبغي فيك سير في يجعل رمذانا أكن لنغفيون الدين يجثل نضغترا ذي مفي مخلفا حاشوه في حنف فيك إيوان شسيمة نخلاق يثفث وورنب فيك جهنم ستشارا ذي الجنون في مراكن لا شرينين وكل نقرص عليك من بئر سليمان تثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظه وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون يعملوا على مكانتكم انا عاملون وانتظروا انا منتظرون كل الخبار أكد نحكو ذي الخبار الأنبياء أكنا نثبث يسوريك ذي ثقيني كيديوسا الصحيك ذي النصحة ذهن مكثين المؤمنين إن أسني ويهو أرنومين خذ مثيين تختارم أقرغ كنا لا نخذم أرجو ثقرغ نترجو ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فابده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون ذيل الرب كيغفن ذيكين ونغذير قاعان ورسم الرقل الرمور عبد السشير الفلاس ذيكور يغفل لان أغفينك لا تخدمم